يجزي اهل الوفاء بالتمام والوفاء واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ائمه الهدى ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم اللقاء اما بعد ايها الاخوه المؤمنون فالليلة ليلة الجمعة والمجلس مجلس نبوي محمدي فهلموا معشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافتحوا أسماعكم وأبصاركم لتستمتع بذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بل افتحوا صدوركم لتستمتع بعبير من عطر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتستروح القلوب شذا من أريج الهدي النبوي والسيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام في هذه الليلة يعيش المسلم المحب لرسوله عليه الصلاة والسلام فسحة واسعة يعبر فيها عن عظيم حبه المكنون يظهر ذلك بإقباله العظيم على الصلاة والسلام على النبي الكريم في هذه الليلة الغراء وهو يستحضر تماما قوله عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإذا ما أقبلت ليلة الجمعة تصاعدت معها أنفاس المحبين بالصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فكم شقت عنان السماء تلك الصلوات وكم ملأت الآفاق تلك الصلوات التي انبعثت بها لا أقول أفواه المحبين بل قلوب المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنهم يتقربون إلى الله بعمل يحبه ويأجر عليه صاحبه بل يضاعف له بالحسنه عشر وبكل صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم يكافئه ربه بعشر صلوات فما أحرانا في ليلة كهذه في مكان عظيم مبارك كهذا ايها الكرام ما احرانا ان نكون اكثر اغتياما من غيرنا لهذه الفرص وان نكون اولى ايضا من غيرنا باهتبال هذه المنح والهبات الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاه الى الصلاه وتعلم الهدي المحمدي والاغتراف من السنن النبويه وتقليب الصفحات في سيره ازكى البشريه عليه الصلاه والسلام لم يزل مجلسكم هذا ايها الكرام يتصفح صفحات عطره ويقلب اوراقا نظره من سيره وشمائل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يزل حديثنا منذ ليلتين نحن في اعظم صفحات حياة اعظم انسان رسول الله عليه الصلاه والسلام واعظم الصفحات هي تلك التي كان يعيشها عليه الصلاه والسلام تقربا الى ربه عباده صلاه وصياما وبرا واحسانا وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها عباده لربه بكل وجوهها الا ان العباده الصريحه في دعائه وتضرعه وصلاته وقيامه بين يديه باب عظيم نحتاج ان نغترف منه هديا نبويا عظيما نملا به حياتنا سعاده وانسا وسرورا كان الحديث في ليلة مضت عن باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعبادة بمفهومها العظيم كان يقصد منها المصنف رحمه الله ذلك الباب الخاص وهو الصلاة وقد مر بنا مواقف وأحاديث عدة في صلاته عليه الصلاة والسلام في قيام الليل في صلاته بالسنن الرواتب وهديه النبوي الذي تعلمناه في تلك الأحاديث والآثار نستأنف باب صلاة الضحى ولم نزل أيها الكرام ننتقل من صلاة إلى صلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يفيدنا هذا شيئا فينبغي أن نفهم منه بوضوح أن الصلاة ليست فقط عمود الإسلام الأعظم ولا ركنه الأكبر وليست هي فقط هي عماد الإسلام وشعاره الكبير لا بل هي فوق ذلك كله العبادة المحبوبة إلى أحب الخلق إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه كان حفيا بعبادة ربه وكان عظيم التقرب إلى ربه وكان شديد الصلة بربه عليه الصلاة والسلام وكان يتقرب إلى ربه بأنواع وأنواع من العبادات لكن اعلموا أنه ما أحب عبادة كالصلاة ولا قرت عينه بشيء يتقرب به إلى ربه أكثر من الصلاة وهو القائل عليه الصلاه والسلام وجعلت قره عيني في الصلاه انك لتلمح عبد الله من النظره الاولى في حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم انه كان شغوفا بالصلاه وكان متعلقا قلبه جدا بالصلاه فكان يحافظ على الصلاه في اوقاتها ويحث الامه عليها ويردف الفريضه بالنافله فيصلي سننًا رواتب تارة قبلها وتارة بعدها فلم يشبع من الصلاة صلى الله عليه وسلم فيملأ ليله حين ينام الناس وحين تبحث النفوس عن هدأة الليل وإغماض الجفون كان يجد مجالا واسعا ليملأه بالصلاة عليه الصلاة والسلام وقد عرفته هديه العظيم في ذلك الباب في مجلس مضى فلم يكن هذا ايضا بالقدر الذي يكتفي عنده صلى الله عليه وسلم من حبه للصلاة وتمسكه بها بل كان يضيف إلى ذلك صلوات بالنهار فعلمنا صلاة الضحى وعلمنا الحفاظ على التطوع المطلق والنافلة التي تنفتح أبوابها في غير أوقات النهي وعلمنا ايضا عليه الصلاة والسلام كيف كان يبحث عن الصلاة في كل موضع من الحياة انظر كيف كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني إذا اشتدت به الحياة وضاقت به الأمور وجد, وجد الصلاة بابا يبحث فيه عن مخرج مما هو فيه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إذا التقت الصفوف والتقى الجيشان وحانت ساعة الجهاد كان اولى الناس بالاتصال بربه صلاة ودعاء يستنزل النصر من ربه سبحانه وتعالى كان إذا قدم من سفر عليه الصلاة والسلام واتى المدينه بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين فهمت الان لما يقول لنا عليه الصلاه والسلام حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه جعلت قره عيني اتدري ما قره العين ليست شيئا محبوبا فقط ولا شيء يتعلق به القلب فقط لا قره العين انس القلب وراحه الفؤاد أن يجد الشيء الذي يأنس به ويستريح إليه ومن ذلك كان إذا في طريق سفر عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر وحان وقت الصلاة فإنه, فإنه يهتم بشأنها ويقف بالمسير لأجلها ويتهيأ لها وينادي في أصحابه ويحثهم على الاستعداد لها بالطهارة والصلاة جماعة فإذا جاء وقت الصلاة قال أرحنا بها يا بلال يشعر ان الصلاه راحه وهي مستقطع من وقت العناء والسفر وتكبد المشاق ليجد في الصلاه قدرا من الراحه والانس يستريح بها عليه الصلاه والسلام لانه يجد فيها اتصالا عظيما كانت الصلاه بهذه المثابه ايها المحبون لرسول الله عليه الصلاه والسلام نتعلمها رجاء ان نحب ما كان يحب الحبيب عليه الصلاه والسلام فمن احب انسانا احبه وأحب خصاله وأحب محبوباته كذلك فان تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزمك أن تحب ما أحب لقد كان الصحابه بهذه المثابة فتراهم ينطرقون في حب كل شيء علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وتوسعوا في هذا الباب فاصبحوا يحبون طعاما علموا أنه كان يحبه عليه الصلاة والسلام ويحبون هيئة أو عبادة أو صنيعا لأنهم كانوا يرونه عليه الصلاة والسلام يعمله أو يصنعه أو يحبهم هكذا هو شأن المحبين صدقا أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نتصفح في حياته ونقلب صفحات من شمائله فنجد الصلاة حاضرة بوضوح في حياته وهديه عليه الصلاة والسلام علينا أن نعود بصدق إلى حياتنا فنتفقد ضعف وجود الصلاة فيها الضعف الذي بلغ بنا أيها الكرام ألا نتجاوز الصلوات المفروضة أحياناً بل بلغ بنا الضعف والتهاون في شأنها أننا نقصر في كثير من جوانب الصلاة المفروضة ذاتها يظهر ذلك رعاك الله فيما نجده في بعض أحوالنا من تأخر عن الاتيان إليها وفوات لبعض ركعاتها بل فوات للجماعة فيها أحياناً أو تأخير لها عن وقتها المفضل أولا ونحو ذلك مما ظهر جليا في حياة مسلم يريد أن يتخذ من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام طريقا ومعبرا إلى جنة عرضها السماوات والأرض من أراد أن يكون كذلك صدقا فليعد إلى الصلاة مكانتها في حياته أيها المصلون نحن امه أكرمنا الله بهذا الدين وأكرمنا بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ومن جعل حياته وسيرته وسنته وشمائله صلى الله عليه وسلم مرآة والله يسعه أن ينظر فيها في كل وقت فينظر إلى الشأن الذي يجده في حياته عليه الصلاة والسلام ليعود فورا إلى حياته فيقومها على هديه عليه الصلاة والسلام ويأخذ بنفسه أخذا رفيقا ليسلك بها مسالك الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان كذلك كان أحرى الناس بحب صادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان أوفر الناس حظا أيضا باتباع سنته كان أسعد الناس يوم يلقى الله فيفز بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا باب كبير ومسلك الرحب أيها الكرام نحن نبحث فيه عن موطئ قدم نتشبه فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا ما تعلق الأمر بعلاقتنا بربنا فإنا نتعلم من هديه عليه الصلاة والسلام كيف يكون العبد قريبا من ربه أما والذي بعثه بالحق عليه الصلاة والسلام لقد بوأه الله منزلة رفيعة ومقاما محمودا وآتاه الشفاعة العظمى بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام لكنه كان كان قبل النبوه وبعدها حفيا بعباده ربه اما كان قبل النبوه يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد فينقطع عن قريش وجاهليتها وشركها واصنامها ويختلي بربه هناك بعيدا بعيدا عن ضجيج الشرك ووثن الجاهليه كان يختلي بربه ارايت ان الله لما اراد ان يصطفيه كانت ارهاصات نبوته انقطاعا الى ربه وابتهالا اليه وتوجها اليه وانكبابا بين يديه وانطراحا على اعتاب ربه ومولاه هكذا ينظر العبد الى علاقته بربه فيجد في سيره نبيه عليه الصلاه والسلام المثال الاوفى والمقام الاكمل لان يكون في اقرب المواضع من ربه عز وجل من اراد ان يكون كذلك فليتعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام كيف يكون قريبا بربه كيف يكون شديد الصلة بربه كيف يكون عظيم العبادة لربه فإنه كلما عظم مقام العبد في هذا الشأن أعلى الله قدره في الحياة الدنيا والاخره ولما جاءت النبوة إذا به عليه الصلاة والسلام أشد اتصالا بربه وأكثر انقطاعا إليه وأشد افتقارا إليه عليه الصلاة والسلام هذا الشأن أيها الكرام لم يكن خاصا برسولنا عليه الصلاة والسلام بل هو أمر تلحظه في هدي الأنبياء والرسل جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول الله عن أنبيائه هكذا زكريا عليه السلام يطلب الولد ويتضرع إلى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين انظر لما جاءته البشارة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ارايت أين كان يلتمس فضل الله؟ أرأيت أين كان ينتظر الفرج والمخرج من الله جاءته البشارة وهو لم يزل مرابطا في المحراب هذا الهدي توارثه الأنبياء والرسل شدة الاتصال بالله عن طريق الصلاة يتعاهد مريم المكفولة في كنف البيت المنذورة لخدمة البيت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فإذا تفقدها لن يجدها إلا في المحراب وماذا تصنعه في المحراب سوى الصلاة والدعاء والابتهال قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ابو الانبياء والرسل ابراهيم الخليل عليه السلام يضع لبنه البيت ويؤسسه ويقيم صرح التوحيد وينشئ طريقا جديدا بالحنيفيه الى رب الارض والسماوات ثم لا ينسى ولا يذر ان يضمن في جملتين اثنتين قوام الحياه والوجود البشري رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء لتعلم أن الصلاة كانت في شأن الأنبياء وهم أعظم البشر مقاما وأرفعهم عند الله منزلة كان لها الوجود العظيم في حياة أولئك الكبار في حياة سادات البشر عليهم السلام لتعلم أنهم ما تبوءوا تلك المناصب العظيمة ولا بلغوا تلك الدرجات الرفيعة إلا لما أحسنوا سلوك هذا السبيل وأراد الله أن يكونوا كذلك قدوة للبشر وأسوة لمن وراءهم من أتباعهم من الأمم فمن أراد المنزلة الرفيعة والمقام العظيم فعليه أن يسلك الحفاظ على هذه الصلاة الصلاة أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة, لرسول الله عليه الصلاة والسلام فرضها الله فوق سبع سماوات هي العبادة الوحيدة التي ما أنزل الله بها نبيه ما أنزل الله بها أمين وحيه جبريل عليه السلام كسائر التشريعات والعبادات والفرائض لا بل أخذ نبيه إليه عليه الصلاة والسلام ليفرض عليه الصلوات هناك في الملكوت الأعلى فتفرض عليه الصلوات وينزل بها مكلفا إلى أمته صلى الله عليه وسلم أما شعرت الآن أن الله أراد للصلاة أن يكون لها تشريع يختلف عن باقي العبادات في الإسلام ليكون لها وزنها في الإسلام ليكون لها وقعها في قلب المؤمن المسلم ليكون لها مكانها الفسيح في حياة العباد إلى الله صدقني مهما اختلفت أبواب العبادات ومهما تنوعت عليها وترتبت عليها الأجور والهبات يبقى للصلاة شيء لا يقارن بغيره إطلاقا فرضت الصلاة في احتفال سماوي بهيج شهده أهل السماء وعاشته الملائكة وإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلقى من ربه في ذلك المقام الأعظم لما بلغ سدرة المنتهى يتلقى عبادة الصلاة ليعود بها إلى أمته ألا ترى الآن كم هو عظيم شأن مسلم لا يقيم للصلاة في حياته وزنا شأن المسلم عندما تؤول الصلاة في حياته إلى اهتمام هامشي ويحيلها إلى درجات ثانوية في أولوياته في الحياة؟ ألا ترى بعد ذلك؟ أنه لن يجد عبد سعادة ولا أنسا ولا راحة بل لن يطرق أبواب التوفيق في دنياه واخراه إلا من بوابة الصلاة نحن لم نزل في أبواب العبادات نقلب صفحة تلو صفحة نتعلم فيها هديه العظيم صلى الله عليه وسلم في أبواب الصلاة كان حفيا بها مكثرا منها صلى الله عليه وآله وسلم مر بنا قدر من ذلك في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر بنا هديه في قيام الليل وهديه في السنن الرواتب ووقف بنا الحديث عند باب صلاة الضحى نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم اربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل نعم وعن أنس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات هذان حديثان في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالضحى والضحى اسم وقت يمتد من بعد شروق الشمس إلى ما قبل زوالها وهذه الساعات العديدة التي تمتد بين هذين الوقتين تسمى ضحى والضحى وقت عظيم أقسم الله به في كتابه فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الضحى وقت ترتفع فيه الشمس حتى تبلغ كبد السماء وهذا الوقت وقت متسع ليس فيه فرض يصلى فيه لله وهو الواقع بين صلاتي الفجر والظهر وهو في غالب الأوقات صيفاً وشتاء يعد من أوسع الأوقات التي لا تشغل بالفريضة فإنه لما يفرغ المسلم من صلاة الفجر وحتى تحين صلاة الظهر يشهد ساعات متعددة ليس فيها صلاة والوقت الذي يساويه في الطول بين فريضتين هو ما بين العشاء والفجر فانظر كيف كان هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا طال الفصل بين فريضه واختها شغلها بنافله من جنس الصلاه فما بين العشاء والفجر شرع لنا قيام الليل وما بين الفجر والظهر جاءت صلاه الضحى ارايت انه ما كان يصبر عن الصلاه عليه الصلاه والسلام ولم يكن يفرغ من صلاة لينتظر أختها فإذا طال الوقت وتعددت الساعات ملأها أيضاً بالصلاه والله كم نحن بحاجة إلى أن نعيد ربط حياتنا بالصلاة وتعليق قلوبنا بالصلاة ليكون لنا فيها تعلق وشغف لنستكثر من فرائضها ونوافلها حتى نصل إلى ما وصل إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام لا نشبع من صلاة فننتظر الأخرى إلا ونشفعها بنوافل تقربنا إلى ربنا عندما يعيش القلب تعلقا سيجد استبطاء لتأخر الصلاة إذا لم يحن وقتها فيملؤها بنافلة من جنس الصلاة كذلك فوقت الضحى هو الممتد بين الفجر والظهر وهو المسمى بوقت الضحى وهو وقت مفتوح متسع تشرع فيه صلاة النافلة عموما وصلاة الضحى من هذا الباب غير وقتي النهي الواقعين بعد صلاه الفجر وبعدما تتوسط الشمس كبد السماء حتى تزول وما عدا ذلك فالساعات الممتده هي وقت الضحى هذا الوقت شرعت فيه صلوات حفظها الصحابه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فنقلوها فانظر ماذا قالوا سالت معاذة وهي امراه من خير نساء التابعين كانت تتردد كثيرا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتتفقه على يديها وتسألها عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولها في السنن شيء من هذه الروايات التي كانت تسائل فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وهو لون يظهر لك هذا الصنيع العظيم لذلك الجيل الكريم جيل التابعين ظفر برؤيه الصحابة فأقبل منكبا يسأل عن السنن يبحث عن مواضع الهدى النبوي يريد أن يتعلم ثم نقلت تلك الروايات هنا تسأل معاذة عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم اربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل تفهم ابتداء أن أقل الضحى أربع ركعات وأنه لا حد لأكثره وهو قول لعدد من أهل العلم قيل أكثرها ثماني ركعات وقيل أكثرها ثنتا عشرة ركعا وقيل لا حد لأكثرها فله أن يصلي ما شاء الله عملا بظاهر رواية عائشة رضي الله عنها هاهنا ويزيد ما شاء الله عز وجل ثبت في صلاة الضحى أيها الإخوة الكرام عدد من الروايات هذا واحد منها وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال ثلاث أوصان بهن خليلي صلى الله عليه وسلم فأنا لا ادعهن حتى أموت فأنا لا أدعهن حتى أموت ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال وان اوتر قبل أن أنام يقابل حديث, يقابل حديث أبي هريرة هذا حديث آخر يقول فيه أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس بمعنى أن كل مفصل فيك يا ابن آدم يجب عليك لله فيه صدقة في كل يوم يتجدد في حياتك وتطلع شمسه عليك كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس فكل عضو فيك وكل مفصل فيك يستحق صدقه لله يجب ان تفعلها كل يوم تطلع فيه الشمس فلما كان الامر عظيما وعدد مفاصل الانسان ما يربو على ثلاثمائه وستين مفصلا وانت يجب عليك ان تتصدق عنها واحدا واحدا مع اشراقه شمس كل يوم يتجدد في حياتك فقال عليه الصلاه والسلام يبين وجوه الصدقه التي تؤدى بها يؤدى بها هذا الواجب العظيم وهذه الصدقة الواجبة عن مفصلك عن كل مفصل فيك يا ابن آدم يقول عليه الصلاة والسلام فكل تسبيحه صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقه وفي رواية صحيحة أيضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك عن ابن آدم ركعتان يركعهما من الضحى فتصبح ركعتان في الضحى كفيلة بأن تؤدي عنك هذا الواجب الذي يجب أن تفعله لربك مع إشراقة شمس كل يوم يتجدد في حياتك ليتبين لك عظيم أجر صلاة الضحى أيضا ثبت في حديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين صلاة الضحى الأواب كثير العبادة لربهم وخصص وقت صلاة الضحى هنا بوقت اشتداد حر الشمس عندما ترتفع في وسط الظهيرة أو قبلها فقال هو وقت صلاة الأوابين والفصال هي صغار الإبل حين تبرك على الأرض فيلهبها حر الارض من حراره الشمس فترمض اي تقوم وتتحرك مفارقه باجنابها عن حر الارض فقال ذلك هو وقت صلاه الاوابين هنا سئلت عائشه فقالت رضي الله عنها نعم كان يصلي اربع ركعات يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذه الاحاديث الصحيحه وامثالها تبين ان صلاه وقت الضحى انها صلاه حسنه محبوبه في الحديث الآخر يقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات وهو كما تلاحظ لا يتنافى مع حديث عائشة لأنه قالت يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله فهذه الست المذكورة في حديث أنس هي من جنس الزيادة المذكورة في حديث عائشة قبل قليل نعم عن عبد الرحمن بن ليلى قال ابن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله تعالى عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل, بيته دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود حديث أم هانئ هذا وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت علي بن أبي طالب هي أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه عليه الصلاة والسلام دخل بيتها يوم فتح مكة لأنها ابنة عمه وأضافته في بيتها فلما دخل بيتها توضأ وصلى ثمان ركعات فحكت أم هانئ ما راته صنع في بيتها صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قال هذه صلاة الفتح أو صلاة الشكر لله لكن الأقرب أنها لما وقعت في هذا الوقت فهي من جنس صلاة الضحى قالت إنه دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات سبح أي صلى وقد تقدم في اللقاء المنصرم أن النافلة تسمى سبحة قالت فسبح ثماني ركعات وهذا ما أخذ بعض أهل العلم في من قال إن صلاة الضحى تقف في حدها الاعلى عند ثمان ركعات وأخذا من حديث ام هانئ رضي الله عنه رضي الله عنها هذا المذكور قالت في وصف هذه الثمان ركعات ما رايته صلى الله عليه وسلم صلى صلاه قط اخف منها تصف خفه الصلاه فتخشى انك تفهم الان أن صلاه خفيفه تشبه صلاه بعضنا اذا اصابتها الخفه فقاربت النقره وعدم إتمامها ركوعا وسجودا وخشوعا لكنها استدركت فقالت غير أنه كان يتم الركوع والسجود إذن صلاة خفيفة ليست بمعنى أنها ناقصة وليست العجلة التي تأكل من أركان الصلاة فتذهب شيئا من ركوعها وسجودها قالت غير أنه كان يتم الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام فانظر كيف تدرجت الروايات في حديث عائشة الأول قالت أربعا في حديث أنس قال ست في حديث أم هاني قالت ثمان ركعات وكل هذا إلى الآن لا يتنافى مع الرواية الأولى لما قالت ويزيد ما شاء الله نعم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه هذا حديث آخر تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا فأجابت بالنفي واستثنت فقال الا أن يجيء من مغيبه يعني يقدم من سفر كان غائبا فيه فتفهموا الآن من هذا الحديث أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وهذا نفي وأنه لم يكن يصليها إلا إذا قدم من سفر فإذا جمعت الروايات الواردة في صلاة الضحى تجد أنها ثلاثة أنواع النوع الأول فيه إثبات مطلق لصلاه الضحى كالروايات التي تقدمت من حديث عائشة وأنس وحديث أمهانه إثبات مطلق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى على اختلاف في عدد الركعات أربع أو ست أو ثمان النوع الثاني من الروايات مثل حديث عائشة هذا الآن أنها تنفي, تنفي مداومته صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى بل لا تكاد تثبت أنه كان يصليها إلا إذا قدم من سفر قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه وهذه الأحاديث صحاح فعلينا أن نجد جوابا النوع الثالث من الأحاديث وهو ما رواه البخاري وفي صحيحه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها النفي المطلق لصلاة الضحى لما قالت رضي الله عنها وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط فنفت تماما الإشكال أن الأحاديث بأنواعها الثلاثة مروية عن عائشة رضي الله عنها ويستحيل أن يكون هذا وهما منها وأنها تثبت تارة مطلقا وتارة تنفي مطلقا وتارة تنفي إلا إذا قدم من سفر فعلينا أن نجد جوابا عن مثل هذا فالذي حملوا أهل العلم هو التوسط في جمع هذه الأحاديث فيحمل لفظها للنفي على أنها ما رأته عليه الصلاة والسلام فنفت أن تكون قد رأته يصلي صلاة الضحى لكنه ثبت عندها من رواية غيرها فلما قالت وقد سئلت أكان يصلي قالت نعم أربع ركعات هي هنا أثبتت ما روي لها لا ما رأته بعينها أما الذي رأته وقد سئلت عنه فقالت لا ما سبح سبحة الضحى قط تريد أنها ما راته ذات يوم عندها في بيتها أو في حجرتها كان يركع ركعات الضحى فنفت من رؤيتها صلاته للضحى عليه الصلاة والسلام وأثبتت ما رواه غيرها لها أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام وأما قدومه من سفر فأيضا أثبتت ربما ما رأته مباشرة وعلى كل فهذا الاعتدال في جمع الروايات هو أقرب من قول من اعتمد على رواية البخاري في نفيها لصلاة الضحى ليقول بعدم مشروعيتها مطلقه لأن الجمع بين الروايات ما أمكن هو المسلك المعتبر للحفاظ على هذه الأحاديث يبقى السؤال حفاظه عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى أو صلاته لها هل كان على سبيل المداومة أم على سبيل الاتيان بها أحيانا وتركها أحيانا يعني هل كان يحافظ عليها كحفاظه على قيام الليل مثلا هل كان يواظب عليها كمواظبته على المتر مثلا هل كان يواظب عليها كمواظبته على السنن الرواتب مثلا هذا تبينه الروايه الاتيه نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها اثبت الان حديث ابي سعيد هذا انه لم يكن يواظب صلى الله عليه وسلم على صلاه الضحى قط بل كان يصليها احيانا فيتتابع في صلاتها حتى تقول لا يتركها وكان يتركها ويتتابع في تركها حتى تقول لا يصليها فاذا كان يصليها احيانا ويدعها احيانا هذا الحديث حديث ابي سعيد ضعيف سندا لكنه هو الأقرب في إفادة ما جاءت به الروايات يعني أكانت عائشة رضي الله عنها تنفي خلال عشرتها له عليه الصلاة والسلام عشر سنوات بالمدينة تنفي أنه صلى الضحى أو ما دخل في بيتها قط على كثرة ما كان يأتيها إلا أن تحمله في أقل محامله على أنها خلال السنوات ما كان يصلي في بيتها وأن غيرها ممن رأى هذه الصلاة فنقلها فاقرب الاقوال ان تقول فيه انه كان يصليها احيانا ولا يصليها احيانا هذا هو المسلك في جمع الروايات وهو الاقرب في تفسير هديه عليه الصلاه والسلام في صلاه الضحى لكن الان يبدو سؤال مهم ما الافضل المداومه على صلاه الضحى كما كان ابو هريره رضي الله عنه يفعل لما قال ثلاث اوصاني بهن خليل صلى الله عليه وسلم فانا لا ادعهن حتى اموت وذكر منها ركعتي الضحى فهل الافضل المداومه باعتبارها سنه باعتبارها شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والمؤمن الحريص راغب في الاستكثار من الثواب والأجر قدر الطاقه ام تقول الافضل هو فعل ما كان يفعله عليه الصلاه والسلام بأن تصلى تارة وتترك تارة وأن يكون شأن المسلم أن يصليها في بعض الأيام دون بعض الأيام وأن يكون هذا أقرب للهدي النبوي سؤال أي صنعين أفضل؟ الأول أم الثاني المداومة؟ أم صلاته احيانا وتركها احيانا إذا أردنا أن نفسر حالاً ضعيف سنقول بالثاني حتى يوافق ما نصنعه أن نفعل احيانا ونترك أحايين لكن التحرير العلمي في هذا المقام هو محل اختلاف بين اهل العلم واختلفوا في المفاضله بين هذين الامرين في صلاه الضحى هل الافضل المداومه عليها كما كان ابو هريره رضي الله عنه يصنع ام الافضل صلاتها احيانا وتركها احيانا كما ثبت من هده عليه الصلاه والسلام يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا مما تنازعوا فيه وذكر تحريرا لطيفا فقال رحمه الله والاشبه ان يقال من كان مداوماً على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من كان مداوما يعني ليس من صلى ليلة ترك الضحى في صبيحة اليوم الثاني لا من كان شأنه المداومة والاستمرار على صلاة الليل فالأفضل في حقه عدم المداومة على صلاة الضحى فيصليها أحياناً ويتركها أحياناً يقول رحمه الله ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل ليس البدل بمعناه أنه يقوم مقامه لكن هو يعني يسدد التفريط الذي حصل هذا كلام لطيف سديد وتحرير متين لأهل العلم رحم الله الجميع لكنه في كل الأحوال يفهمك شيئا مهما همسة أصلح نقولها في أذني وتتركها أيضا في أذنك إذن من كان مداوما على قيام الليل فالأفضل أن لا يداوم على صلاة الضحى ومن كان ينام عن صلاة الليل فالأفضل في حقه المداومة على صلاة الضحى استدراكا لما فات لكن المصيبة لمن لا يصلي الليل ولا يصلي الضحى فلا حظ له من صلاة الليل ولا حظ له من صلاة الضحى هذا ولا شك تفريط عظيم لسنا نرتب إثما حاشا هي نوافل وهي أبواب من السنن والمستحبات والطاعات التي تقرب العبد من ربه لكننا نتكلم يا إخوة عن غنائم بايدي المسلم بوسعه أن يدركها ليلا أو نهارا وفضل الله واسع ما رأيت أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فباب الله عبد الله مفتوح لك انا الليل أطراف النهار لكن بئس العبد عبد لا طرق باب ربه ليلا ولا أتاه نهارا ولا بحث عن فضل ربه ومرضاته لا في ساعة من ليل ولا في ساعة من نهار والله ولن تجد عبدا له في قلبه تعلق بحب ربه إلا اجتهد أن يأتيه ليلا فإن فاته أتاه نهارا وهذا الشأن هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم قلت هل فيهن تسليم, هل فيهن تسليم, فا تسليم فاصل؟ قال لا وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح هذان الحديثان ختم بهم المصنف رحمه الله باب صلاة الضحى لكن الحديثين ليس فيهما حديث عن صلاة الضحى بل عن صلاة السنة الراتبة قبل الظهر وما علاقتها بصلاة الضحى أنها تأتي عقب انقضاء وقت صلاة الضحى مباشرة فاشبهت صلاة الضحى في اتصالها بوقتها لأننا قلنا قبل قليل إن وقت الضحى يمتد من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إذا خرج وقت النهي حتى يدخل وقت النهي الاخر الذي هو قبل اذان الظهر قبل زوال الشمس فاذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فهذه الاربع ركعات المذكوره في حديثي ابي ايوب وعبد الله بن السائب رضي الله عنهما يصف هذه الاربع الركعات عبد الله بن ابو ايوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدمن اربع ركعات ارايت الى لفظه يدمن يدمن من الإدمان وهو الاستمرار الدائم الذي لا يقوى صاحبه على تركه فرق بين ان تقول يستمر ويحافظ وان تقول يدمن وهذا ينبيك عن شده التعلق بالصلاه كان يدمن يعني لا يقوى على فراقها كمن ادمن نظرا او سماعا او اكلا او شرابا او ادمن حالا من الاحوال معنى الادمان ان لا يقوى على الترك ولا يستطيع الفراق يقول كان يدمن اربع ركعات عند زوال الشمس عند زوال الشمس يمكن أن يفهم أنه وقت الزوال أو قبله أو بعده لكن المقصودها هنا بعد زوال الشمس بدليل رواية عبد الله بن السائب الاتيه رضي الله عنه يقول أبو أيوب فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس راه يحافظ عليها بل يدمن عليها فاستدعى هذا سؤالا من الصحابه رضي الله عنهم وما ذاك الا لما قلناه مرارا ايها الكرام ليقظه الحس في قلوب الصحابه وشده الرصد والترقب لكل شيء يعلمونه من حياه رسول الله عليه الصلاه والسلام يرى امرا يرى امرا في حياه رسول الله عليه الصلاه والسلام قد حظي باهتمام افلا يستحق السؤال بلى لأن وراءه خيرا عظيما ولا بد او سرا عجيبا ولا بد وهؤلاء كانوا أعظم الأمة حرصا وأشدهم اتباعا وأصدقهم حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فمن هنا كانت الأسئلة هذا يسأله عن صلاته وهذا يسأله عن صومه وهذا يسأله عما ما يقرأ في القرآن وهذا يسأله عن كل وجه من وجوه الحياة قال أبو أيوب يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فرضي الله عن أبي أيوب الذي سأل فكشف لنا هذا السر العجيب قال عليه الصلاة والسلام إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس أرأيت لولا سؤال أبي أيوب من كشف لنا هذا السر العجيب لكن لتعلم أنها قلوب ملئت حبا وتعظيما قلوب ملئت إيمانا وصدقا واتباعا قلوب والله لن يساوم أحد في عظيم ما ملئت به من الإيمان الصادق والرغبة العظيمة والاستمساك بالهدي النبوي فكانوا أعظم الأمة ايمانا وأعمقها حكمة وأجلها اتباعا فجاءوا يسألون فكشفوا مثل هذه الأسرار وهذا شيء من الغيب يقول عليه الصلاة والسلام إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجوا أي فلا تغلق حتى يصلى الظهر هذه أبواب سماء تفتح في هذه الدقائق من بعد زوال الشمس حتى تصل الظهر قال فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير والخير عام فمن تصدق فأبواب السماء تلك الساعة مفتوحة ومن قرأ القرآن باب السماء تلك الساعة مفتوح ومن تصدق ومن بر والديه ومن أحسن إلى مسكين أبواب السماء تلك الساعة مفتوحة لكن انظر لما اراد عليه الصلاه والسلام ان يغتنم انفتاح السماء تلك الساعه اي خير قصد قصد الصلاه لا غير هي الصلاه مره اخرى ايها القوم في حياه رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا اراد اغتنام تلك الساعات التي لا تاتي الا لماما وفي اوقات محدده فيرى ان اعظم ما يغتنمه فيها بالصلاه قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قال أبو أيوب أفي كلهن قراءة يعني في كل الأربع ركعات تقرأ في شيء من السور مع الفاتحة قال عليه الصلاة والسلام نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا فهم من هذا أن الأربع ركعات تؤدى بتسليم واحد كما هو ظاهر الرواية وهو جائز بموجب هذه الرواية أخدا بظاهرها ويجوز في هذه الصلاة أيضا أن تصلى أربع ركعات مفصولة بتسليمين ركعتين ركعتين لعموم حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما أخرجه الترمذي بسند صحيح فعلى كل أثبت الحديث حفاظه عليه الصلاة والسلام عفوا بل إدمانه على هذه الأربع ركعات ويبقى السؤال الملح هذه سنة الآن وقفت عليها وعلمت ان نبيك عليه الصلاه والسلام كان مدمنا عليها افلا ترى انه من القصور الكبير الا يكون لنا حظ من هذه الاربع الركعات الا شيئا يسيرا اذا هي لفته تحتاج منا ان نعود بصدق بان نكون قبل صلاه الظهر محافظين مجتهدين في الاتيان بهذه الركعات التي هي اهتبال لفرصه انفتاح ابواب السماء في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه صريح بأن هذه الساعة أو هذه الصلاة كانت بعد زوال الشمس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر فصرح أنها واقعة بين الأذان والإقامة بعد زوال الشمس وقد دخل وقت الظهر وقبل صلاة الظهر فوقع قبل أداء الفريضة وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وهذا العمل الصالح لفظ عام ومن تقرب إلى الله بعمل صالح في هذه الساعة يرجو موافقة هذه الساعة بانفتاح أبواب السماء فيها فذلك الظن بالله لكن العمل الصالح لن يكون في شيء أعظم منه في الصلاة وقد علمت هديه عليه الصلاة والسلام في أربع ركعات نصليها في مثل هذه الساعة تم الحديث بهذا عن باب صلاة الضحى وقد علمت هديه في عدد ركعات الضحى ووقت الضحى وأجر الضحى وصنيع الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الضحى وما الذي حفظه لنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى لم يزل الحديث متعلقا بالصلاة لتعلم أنه ما تقدم في صلاة الليل وما تقدم في السنن الرواتب وما تقدم في الوتر وما تقدم في صلاة الضحى وما تقدم في كل الركعات السابقات من صلاة الليل والنهار لم يكن هو الهدي الوحيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام المتعلق بالصلاة هذا باب يكشف لنا سنة أخرى من سنن صلوات التطوع وهو ماذا كان يصنع في بيته صلى الله عليه وسلم نعم باب صلاة التطوع في البيت عن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلا فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه وله شواهد من حديث زيد بن ثابت وغيره أثبتت مشروعية صلاة التطوع في البيت بل أثبت أفضلية صلاة التطوع في البيت على صلاتها في المسجد مرة أخرى صلاة التطوع أيها الكرام ولما نقول تطوع فهي كل صلاة غير الفريضة كل ما عدا الصلوات الخمس يدخل في ذلك السنن الرواتب ويدخل في ذلك الوتر ويدخل في ذلك الضحى ويدخل في ذلك قيام الليل وسائر أنواع صلوات التطوع فالافضليه في صلاة التطوع أن تصلى في البيت لا في المسجد ودل على ذلك جملة من الأحاديث منها حديث هذا الباب وهو حديث يتيم معنا في الكتاب يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد إذن تفهم من السؤال أنه يريد المفاضلة يريد أي الصنعين أفضل فقال عليه الصلاة والسلام قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد كم كان قرب بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من المسجد لم يكن قريبا بل كان ملتصقا ما كان بينه وبينه إلا باب فإذا فتح الباب نفذ من بيته إلى المسجد مباشرة أقول قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب الي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة لأن الصلوات المكتوبات شأنها أن تصل في المساجد جماعة معشر الرجال وهذا أفضل بل المتعين في حق الرجال في الصلوات المكتوبات اداؤها في المساجد بل بلغ ببعض أهل العلم القول بوجوب صلاة الجماعة في المساجد على الرجال وإثم من تركها فمن صلى الفريضة في بيته أدى الواجب وأثم بترك الجماعة ففي كل صلاة يؤذن لها معشر الرجال يتعلق بقلب أحدنا وبذمته يتعلق به واجبان الأول أداء الصلاة وتقديمها لربه وإبراء ذمته بصلاتها والواجب الثاني حضورها جماعة في المسجد وهو قول وجيه يتايد بحديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لمسلم لولا ما في البيوت من النساء والذريه فاسمع ولقد هممت يهم عليه الصلاة والسلام بصنيع عظيم ما هو؟ هو تحريق البيوت بالنار وعلى أي شيء قال على قوم لا يشهدون الصلاة انتبه ما قال لا يصلون ما قال لا يصلون قال لا يشهدون الصلاه فبين ان ماخذ ما عقاب هؤلاء هو عدم شهود الصلاه لا عدم الصلاه ولاحظ انهم قوم جماعه يعني فثمه احتمال انهم يصلون جماعه في بيوتهم ومع ذلك لم يكن عذرا قال الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا من اقوى ادله اهل العلم القائلين بان صلاه الجماعه يجب ان تصلى في المساجد الا من عذر فمن كان معذورا عذره الله لكن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب اتيان المساجد جماعة أيها الكرام إحياء بيوت الله إعمار حقيقي لها أداء لها حاولة لإثبات الشهادة للمسلم أنه عبد يؤدي ما فرض الله عليه من الصلوات فما عدا الصلوات المفروضة فإن شأنها أن تصلى في البيت أفضل التطوعات مطلقة صلاتها في البيوت أفضل دل هذا الحديث كما سمعت على أفضليتها ودل ايضا حديث الصحيحين في عند البخاري ايضا من رواية زي بن ثابت صلوا أيها الناس في بيوتكم هكذا يقول عليه الصلاة والسلام صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فاستثنى عليه الصلاة والسلام وقوله فإن أفضل الصلاة هذا تفضيل مطلق عام ومن هنا قال بعض أهل العلم إن تفضيل الصلاة النافلة في البيت مفضل على المسجد ولو كان المساجد الثلاثة حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي رتب فيه فضيلة الصلوات بعدد مضاعف فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وفي المسجد النبوي بألف صلاة وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وثبتت بذلك الروايات ومع ذلك فمن ماخذ هذه الأحاديث أن صلوات النوافل والتطوعات أداؤها في البيوت أفضل من أدائها في المساجد الثلاثة أيضا والدليل على ذلك هذا الحديث قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ويتكلم عن مسجده عليه الصلاة والسلام الذي يضاعف فيه الصلاة بألف ومع ذلك قال فلأن أصلي في بيتي أحب الي من أن أصلي في المسجد ويدل ذلك أيضا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فإذا دل هذا على أن صلاة النافلة مضاعفة في المساجد الثلاثة مضاعفة في البيوت وهي مفضلة على أدائها في المساجد ولو كانت المساجد الثلاثة ويبقى توجيه أو ترجيح أقرب فيما يتعلق بالمسجد الحرام على القول بأن مضاعفة الصلاة في مكة تشمل أنحاء مكة الواقعة داخل الحرم بأكمله ولعله الراجح إن شاء الله فإن من يصلي في بيته يصيب الفضيلتين معا من يصلي النافلة في بيته يدرك الفضيلتين معا لأن المضاعف بمائة ألف صلاة حاصلة طالما وقع مسكنه داخل حدود الحرم وتفضيل جنس الصلاة بإيقاعها في البيوت فضيلة أخرى يدركها وهذا باب واسع وفضل الله يؤتيه من يشاء إنما السؤال هو عن فهم هذا التوجيه النبوي الكريم لما جاء الحث؟ على جعل صلوات النوافل في البيوت من وراء ذلك أيها الكرام حكم عظيمة وأهداف عديدة أعظمها ما جاء به التصريح في الروايات إحياء البيوت بالعبادة فإن البيوت شأنها أن تكون مساكن للطعام والشراب وللمنام ولقضاء سائر أحواج الحياة فمن جعل من صلاته نصيبا في بيته احيا بيته بالعباده والا استحالت البيوت مقابر يقول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا اذن تفهم ان من حرم نفسه من الصلاه في البيت او ان شئت فقل من خلت من خلت بيوتهم من الصلوات فقد استحالت الى مقابر ما وجه التشبيه وجه التشبيه ان اهل القبور في قبورهم لا يركعون لله ركعه ولا يصلون لله فيها صلاه لانهم اموات فشبه النبي عليه الصلاه والسلام البيت اذا خلا من الصلاه بالقبر قال ولا تجعلوها قبورا فحري بكل عبد اراد لبيته ان يكون ماوى ماوى تدب فيه الحياه لا قبرا يهيم بالموت وتعشعش فيه وتعشعش فيه ظلام الاموات فعليه ان يحييها بالصلاه وأن يضيئها بالصلاه بالصلاه النافله ولك في النوافل باب كبير تصلي سنه الراتبه فتخرج الى المسجد تقضي الفريضه في المسجد فتعود تصلي النافله في البيت والسنه الراتبه ولك الوتر وشيء من قيام الليل وركعات الضحى والتطوع المطلق في غير اوقات النهي ليلا ونهارا اجعلها في بيتك إذن هو مقصد عظيم لاحياء البيوت بالعباده وعدم تحويلها مقابر فانظر عبد الله كل بيت لعبد مسلم لا يؤدي فيه شيئا من النوافل فقد قرر بنفسه أن يجعله قبرا ومن عجيب أن بعضنا يتردد على المقابر حيا وميتا أما ميتا فإذا لحد وغسل وكف وأوى إلى قبره وأما حيا فلأنه قد جعل بيته مقبرة لعدم تطبيقه هذه السنة ولأنه اخواها تماما من صلاة ركعات يجعلها نافلة تدب بها الحياة إلى البيوت المقصد الثاني من جعل صلوات النوافل في البيوت مقصد يتحقق بأعمال القلوب أنها أقرب إلى الإخلاص في المسجد وأمام الناس وحيث يراك الناظرون محافظا على صلوات قبل الفرض وبعد الفرض وتركع ركعات ما شاء الله لك أن تركع فهذا محل نظر والأقرب إلى الإخلاص أن يكون ذلك في البيت فإن قلت إن أهل البيت يرونك فرؤية أهل البيت أهون من رؤية غيرهم وهم يطلعون على خواص المرء وشأنه أكثر من غيرهم فلا يقع العجب أو المراءات برؤية أهل البيت كما يقع برؤية غيرهم فتحقق إذن أن إخفاء العمل الصالح مهما قدر عليه المرء مطلب شرعي وأقرب إلى تحقيق الإخلاص ومن هذا القبيل تحويل الصلوات النوافل للمرء من المسجد إلى البيت ليحقق هذا المعنى مقصد ثالث؟ وهو معنى تربوي عظيم وإيماني كبير وتربية نفسية واجتماعية لأرباب الأسر والبيوت هو تعويد أهل البيت والصغار والكبار تعويدهم على الصلاة وحب الصلاة وإقامتها بينهم تخيل طفلك يراك ليلا ونهارا تركع ركعات مع أنه راك في المسجد تخرج مع كل أذان فتبين أن من مقاصد مشروعية صلاة النافلة في البيت هو تعويد أهل البيت واقامتها بينهم صغارا وكبارا فينشا أهل البيت على حب الصلاة وقول ولو لاحظت كيف يرى صغارك يرونك تحافظ على الصلاة ليلا ونهارا وتركع ركعات متفاوتة في أوقات اليوم وهم مع ذلك يرونك تتردد على المسجد مع كل أذان فيعلمون أنها ليست الصلاة المفروضة فكم لذلك من عظيم الأثر في قلوب الناشئة وكم تغرس في قلوبهم عبد الله بمثل هذا الصنيع شيئا عظيما يعلقهم بالصلاه ويحببهم اليها هو والله ابلغ من الف كلمه تقول لها يا بني صلي ويا بنتي صلي فاذا بنيت هذا صنيعا عمليا كنت قدوه فيرونك تصلي ولك ان تدعوهم فيصطفون بجوارك ويتعلمون منك كيف تركع وتسجد وتقرا وتقوم هذا باب كبير يا احبه وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه شتان والله يا إخوة بين بيت يرى فيه أهل البيت أباهم وربهم رب البيت ورب المنزل يرونه كثير الصلاة لربه يصلي تارة سنة الراتبه وتارة ضحى وتارة قيام ليل فلا يرون البيت إلا مشعا بالذكر والصلاة والقرآن هذه والله حياة حقيقية للبيوت شتان بين هذا البيت وبيت قد أظلم وأعتم من البعد عن ذكر الله وربما علت فيه مزامير الشيطان وصار مأوى لذلك للاظلام والاعتام فيعيش اهله وحشه في صدورهم واطباقا ولو كانت اسقف المنازل اعلى ما تكون بعدا عن ارضها انشراح الصدور في البيوت ليس بسعه الحجرات كلا ولا بارتفاع الاسقف كلا ولا بعظيم ما تزين به الجدران والاسقف ابدا إنما هو بما تملأ به تلك الحجرات وما بين الجدران من إعمارها بطاعة الله وذكره وعبادته والله لا أعظم منزلا ولا مسكنا ولا مأوى وليس أعظم سعادة ولا انشراحا من حجرات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد علمت ما كان أضيقها مساحة كان إذا أراد أن يصلي لا يجد مساحة للسجود فيغمز رجلي عائشة حتى تقبضها فيستطيع السجود عليه الصلاة والسلام وكان صغار التابعين مما تربى في الحجرات النبوية إذا مشى وهو طفل قفز فأدرك بأطراف أصابعه سقف الحجرة لم تكن ساعة في عرضها ولا في طولها بل في عظيم ما عمرت به من ذكر الله وطاعته المقصد الرابع أن يكون إحلالا للبركة في البيوت وترضى للشياطين وتحصيلا للخيرات هذه البيوت إذا عمرت بالصلاة والذكر وقراءة القرآن دبت فيها الحياة السعيدة وأنست بالطمأنينة واحتوشتها ملائكة الرحمن بخلاف من يبتعد عن الصلاة فتهجر البيوت وتستحيل قبورا فتظلم وتعتم ونحن عندئذ نجد في الهدي النبوي سعادة وأنسا وسرورا وما على المسلم الذي ينشد السعادة في دنياه وأخرى إلا الاقتراب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام املأ ليلتكم أيها الكرام صلاة وسلاما على الحبيب النصطفى عليه الصلاة والسلام فإنها من خير ما تصنعونه الليلة وغدا هذا أخني كريم يقول هل تصلى قبل الجمعة سنة الظهر أم لا لا لا تصلى سنة الظهر قبل الجمعة بل من جاء وأراد أن يتنفل فيكثر من الصلاة حتى يصعد الخطيب فتلك سنة أيضا هل صلاة المرأة المعتمرة أو الحاجة في فندقها الصلاة المفروضة خير أم إتيانها في الحرم حيث الكعبة الأفضل أن تصلي في مسكنها لحديث أم ساء أم حميد لما قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قال علمت أنك تحبين الصلاة معي ولكن صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في ممر دارك فكلما قرت المرأة وأوت إلى قعر بيتها كان أعظم لاجرها في الصلاة ومع ذلك فشرع لنا أن نعطيها حقها من إتيان المساجد فقال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله وقال إذا استأذنت أحدكم مرأته إلى المسجد فلا يمنعها هل المفاضلة في صلاة الضحى يعني أن أبا كان لا يصلي من الليل؟ لا لكنه من أراد أن يبحث عن الأفضلية يقال هذا في حقه وأما الكبار الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، فكانوا يضربون بحظ من الليل ومن النهار سلك الله بنا سبيلهم هذا يقول هل صلاة التي تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاع تعتبر من الضحى أو غيرها كما جاء في الحديث من صلى الفجر؟ ثم قاعد في مصلى حتى تطلع الشمس نعم الصلاة بعد خروج وقت النهي في من يركع ركعتين بعد جلوسه للذكر عقب صلاة الفجر هو نوع أو من جنس صلاة الضحى التي جاء فضلها في هذه الأحاديث وغيرها أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم صل وسلم وبارك عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما تصلح بها احوالنا اللهم صل وسلم عليه صلاه ترفع بها درجاتنا وترحم بها امواتنا وتشفي بها مرضانا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين